موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم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 في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه ذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجكم إذ أنجكم من آل فرعون يسومونكم يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعذابِ وَيُذَبِّحُونَ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَطَنُّوا وقالوا, وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ افِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ بكم ويؤخركم إلى أَجَلٍ مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباء بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده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 ولا نصبر على ما اذيتونا ولا نصبر على ما اذيتونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 ذلك لمن خاف مقام وخف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم من يَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مِن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 دارزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنوون عنا من عذاب الله؟ فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أدعوتكم إلا أدعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني فلا, تلوموني فلا تلوم مصرخكم وما آتوني بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جن.